قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين فَمَنِ اسْتَرَعَ لَلَّهِ الكذبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاآك هُمُ الظَّالِمُونَ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 أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا